هذا حزب محمد صلى الله عليه وسلم في الهروب أو الهادثة العظيمة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا عالم السر والنجوى ويا كاشف الطر والبلوى اجعلني من أمري فرجا ومخرجا برحمتك يا رحم الراهمين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم لك الحمد وإليك المستعان ألا إلى الله تصير الأمور فسيكفي كوم الله وهو السميع العليم وصلى الله على خير خلقه محمد وعاله وصحبه الطيبين الطاهرين وسلم تسليماً اللهم صرف عني أمثاله يا ستار العيوب اللهم إنك دائم لا إله إلا أنت برحمتك يا رحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ألف لام مين ذلك الكتاب لا ريب فيه بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ تَبَّتْ يَدَا أَبِي وَتَبْ مَا أُغْنَى عَنْهُ مَالُهُ فَتَمَتَّعْ فِي أَمْنٍ لَّحَدٍ مِّنْ حِسَابِكَ فَتَمَّتْ جنات عدن يدخلونها يعلون فيها حاميم عين سنطاف ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى بصارهم غشاوة دا دمر الله عليهم والكافرين أمثالها ذا يرمي ومن خلقت وحيدا را ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين زين للناس عب الشهوات سين سلام على نوح في العالمين شين شهد الله صاد صاد والقرآن ذي وَغَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوْطٍ طَاهَا طا مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ضَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ عَيْنِ عَمَّ يَتَسَالُونَ وَيُنْهَىٰ عَنْ الدَّمِ وَالْقَٰبِلِ الثَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ف... فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ قَاف ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ كاف كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ لا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأته خاشعة ميم محمد رسول الله نون نون والقلم وما يسترون و وللله الأسماء الحسنى هاء والله الذي لا لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه يا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله لا إله إلا الله وأته لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه ونسأله التوبة والمغفرة والعناية والحمد لله سبحان الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بفضلك وكرمك ولطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين